قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ بِقَوْلِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَال فِيها تَحْيَوْنَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنْها تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا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 দনময়সি নু মুশিপা অফ্রজু মিজি জু মলিবসু মলিউরসংম ইয়ুমুব কবী মি لَا নু ইনশয়ীন অলি লীন লু মি ও সু ইজ নলৈ নং মূ অন قُل إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ على اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِطْفِ وَأَقِمْ وُجُوهَكُمْ عِنْدَهُ كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أوليان ويحسبون ويحسبون انهم مهتدون